رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما وإقام الصلاة وإيثاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله يدسهم الله احسننا عنه ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا اعمالهم كتراب بقيعة يحتره الظمآن ماء والذين كفروا أعمالهم كسران بقيعة يحتره الظمآن ماء يحتره الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا يحسبه الضمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب والله سريع الحساب او كظلمات في بحر اللج يجشاه موج من فوقه موج في بحر اللج يجشاه موج من فوقه موج يوشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب يوشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها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 لَْ تَرَ أن الله يُسَبّح لَهُ مَن فيِي السماواتِ وَأَرض وَطَرُ صفَاتلَ تََاء الله سَِّهُ مَن في السماوَات وَيأَرض وَ قَيرُ قُلْ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ قُلْ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ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 يؤلف بينهم ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينذل من السماء من دبار فيها من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 ويصرف عن من يشاء يكاد سنا برقيه يذهب بالابصار يكاد سنا يذهب بالابصار